شرح الأصول الثلاثة في بيان الأضواء على المسائل التي يجب علينا أن نتعلمها. وخذنا المسألة الأولى وهي العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. مسألة ثانية العمل به. العمل به أي العمل بالعلم لأنه لا يكفي أن يتعلم الإنسان ويعلم إلا بد أن يعمل بعلمه العلم بدون عمل كشجرة بلا ثمر والعلم له كبد العمل ان اجاده والا ارتحل ولهذا يقول ابن رشد الزبدي عالم لم يعملا وعذب من قبل عذائب الودن وكل من بغير علم يعمل ان ان دخوله كله انتبه وعلى هذا سبته في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من تسع به النار ثلاثة أول من تسع به النار ثلاثة رجل تعلم العلم وقرأ القرآن ولكن تعلم العلم ليقال له عالم وقرأ القرآن ليقال له ليس لله ورجل قاتل ليقال له شجاع ورجل تصدق ليقال له جواد لماذا اختل شرط الإخلاص اختل العمل بالعلم لوجه الله تعالى فالعلم بدون عمل, إن عمل إنما هو حجة على الإنسان الآن يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث أبي مالك الأشعري والقرآن حجة لك وعليك حجة لك إذا أنت عملت به وحجة عليك إذا أنت عمل به هذا يقول الإمام ابن القير رحمه الله سماعة العلم العمل مرسول العلم العمل ولهذا فأحمن الله تعالى في كل وقت أن يهدينا الصراط المستقيم يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الغضور عليهم والضالح أسمى الله اتَّمَّ اللَّهُ تَعَالَى الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِدُونِ عِلْمٍ الظَّالِمِينَ وَالنَّبِيِّينَ يَعْلَمُونَ وَهُمْ يَعْمَلُونَ بِالمَحْضُوبِ عَلَيْهِم فلينتبه لذلك فإنه مهم جدا ولهذا قال بعض السلف من فسد من عبادنا ففيه شبههم بالنصارى ومن فسد من علمائنا ففيه شبه بالعوذ ولقد جاءت الأحاديث الكثيرة تحذر من ترك العمل بالعلم وكذلك الآيات كثيرة يقول الله جل وعلا يا أيها الذين أمنوا لم تقولون ما لا تفعلون تابوا رمكة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ويقول سبحانه أتأمرون الناس بالبرر وترشون أنفسكم وأنتم تأفلون الكتاب أثناء تعقلون؟ فلا ودعون العمل بالعلم وثبث في الحديث الصحيح في حديث سبت بن زيد أنه يُعْتَى يوم القيارة جراجل فتندلق أمعاه فيدور بها كما ت الحمار جرهها فالبال له يا فلان ألم تكن تأمون بالمعروفة الهانة عن المنكر قال نعم كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأهانكم عن المنكر وآتي فالله الله في العمل بالعلم الله الله في العمل بالعلم ولذلك ترويه بالدرجاء عنه قال إنما أخشم ببي وراء القيامة أن يدعوني على رؤوس الخلاعق فيقال لي يا عمير فأقول لبائك ربي فيقال لي ما عملت فيما علمت ما عملت فيما علمت قواء البيهقي وحسن وصحى العلباني رحمه الله وما أحسن طول الفضيل بن عياض لا يذال الرجل العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه قال الله الله في العمل بالعلم قال الله في العمل بالعلم إن هذا العلم مسؤولية عظيمة تعلمت الأوامر فيجب عليكم امتثالها تعلمت النواهي يجب عليكم امتثالها امتثال ما مأمر النظر وأنقر به رسوله صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فنحرص العمل بالعلم العمل بالعلم في توحيد في إخلاف العبادة لله في أداء, في أداء الطهارة أداء الصلاة أداء الزكاة فالشائر العبادات تعمل بما تعلمته من علم لأن هذا العلم حجة عليك يوم القيامة لهذا لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة عن عمري في ما أبلغ وعن كباري في ما أبلغ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا علمتي ماذا عملت بالعلم هل طبقته هل انتهلته أم لا أنت مسؤول يا عبد الله بين بين يدي الله عز وجل فعند السؤال جوابا وال والجواب إصفاذا وصلى الله وسلم على على نبينا محمد وعلى آله الصالحين آمين